إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتبعوا ما تكد الشياطين على ملك سليمان وما كفّع سليمان ولكن الشياطين كفّرو يعلمون الناس السح. وما كفّع سليمان ولكن الشياطين كفّرو يعلمون الناس السح. وما كفّع سليمان وما كفّع سليمان ولكن الشياطين كفّروا يعلمون الناس السح. وما كفّع سليمان ولكن الشياطين كفّروا يعلمون الناس السح. وما كفّع سليمان ولكن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 فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزُوْجِهِ فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وزوجه فَيَتَعْلَمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْأِ وَزُوْجِهِ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 فَيتَعلمونَ مِنْهُمَا مَا يُصّقونَ به بَيْنَ المَرْرض وَزوجه فَيتَعلمونَ منِنْهُ ماَا يُفرّقونَ بهِ بينََ المررض وَزوجِ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 ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا, لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم ما ودته ورحمة وجعل بينكم ما ودته ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون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 قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين فإذا هي ثعبان مبين, فإذا هي تعبان مبين, فإذا هي تعبان مبين فإذا هي تعبان مبين فإذا هي تعبان مضين فإذا هي تعبان مضين فإذا هي تعبان فإذا فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناضرين. قال الملأ من قوم سرعون إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا لساحر إن هذا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 قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أنتون نحن الملقين قال ألقوه فَلَمَّا أَلْقَوْا سحروا أعين, سحروا, أعين سحروا, أعين أعين سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ الناس واشترهبوه وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هيت القف ما يفكون. فإذا هي تلقف ما يأثكون فوقع الحق وبق لما كانوا يعملون فوقع الحق وبق لما كانوا يعملون فوقع الحق وبق لما كانوا يعملون فوقع الحق وبق لما كانوا يعملون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 فوقع الحق وبقى لما يعملون. فوقع الحق وبقى يعملون. فوقع الحق وبقى يعملون. فوقع الحق وبقى يعملون. فوقع الحق وبقى كانوا يعملون. وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون فوقع الحق وبطل ما يعملون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 فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 فوقع الحق وبقى لما كانوا يعملون وبقى لما كانوا يعملون فغلبوه نالك وقلبو صاغرين فغلبوه نالك وقلبو صاغرين وألقي السحرة ساجدين وألقي السحرة ساجدين وألقي tushartu sa je wo tuyas shaharatu sa jedi wo tuyas shaharatu sa jedi wo tuyas shaharatu sa وألقي wa ساجدين sadi wos shaharatu saajdi wos shaharatu saajdi wos shaharaatu saajdi wo يs shaharaatu sadi wo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 وألقي wos ساجدين sa jadi wos shahartu sa jadi wos shaharatu sa jadi wos shaharatu sa jadi wos shaharatu sa jadi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 لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لا أصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقربون، وما تنقم تنقيومنا إلا أمأما بآيات ربنا لما جاءتنا. ربنا أفرغ علينا صبره وتوثنا مسلمين وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بِهَا لتسحرنا بِهَا لتسحرنا بِهَا لتسحرنا بِهَا لتشحرنا بها, لتشحرنا بها, لتشحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وباطل كانوا يعملون وباطل كانوا يعملون و باطل ما كانوا يعملون و باطل ما كانوا يعملون و باطل ما كانوا يعملون و باطل ما ما كانوا يعملون وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا سِحْرٌ إِنَّ هَذَا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن مبين إن هذا مبين إن هذا لسحر مبين إن هذا إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن هذا إن هذا لسحر مبين هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أشحر هذا أشحر هذا أشحر هذا أشحر هذا أشحر هذا, هذا, هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أشحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون سحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر السحر هذا السحر هذا السحر هذا السحر هذا ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر السحر هذا ولا يفلح الساحر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 ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر اسحر هذا اسحر هذا اسحر هذا اسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر اسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحر وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عظيم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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحاة قال لهم موسى القي ما انتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئتم به السحر ما جئثون به السحر ما جئثون به السحر ما جئثون به السحر ما جئثون به السحر ما به السحر ما به السحر قال موسى ما جئثون به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله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 إن الله <سؤال> سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله الله سيبطله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 إن الله <سؤال> سيبطله ان الله سيبطلهم ان الله سيبطلهم ان الله سيبطلهم ان الله الله الله الله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 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مشهورون بل نحن قوم مشهورون بل نحن قوم بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بَلْ نَحْنُ بل نحن قوم مشهورون بل نَحْنُ قوم مشهورون بل نحن قوم مشهورون وإذا قرأت القرآن جعل ما بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا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 وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَإِذَا قَرَّتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ وَإذْ هُمْ نجوا.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 إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ إن الباطل كان سهقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وزهق الباطل. إن الباطل كان سهقا، وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا ولقد أعينه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلا بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت متانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع تيده ثم أتا قال لهم موسى وي لا تفتروا على الله كَذِبًا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتراه قال لهم موسى وإيلكم لا تفتروا على الله كَذِبًا فيُسحِّتُون بعذابه وقد خاب من استراء. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كَذِبًا فيُسحِّتُون بعذابه وقد خاب من استراء. فتنازع أمرهم بينهم وأسر نجوا. قالوا إن هذا لساحران لساحران لساحران لساحران لساحران لساحران لساحران إن هذا لساحران يريدان أي أخرجات من أرض بسحهما بسحهما بسحهما بسحهما بسحهما بسحهما بسحهما بسحهما بسحهما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 فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلى اليهمنسحهم أنها تسعى فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إلى اليهمنسحهم أنها تسعى يخيل إلى اليهمنسحرهم يخيل إلى اليهمنسحرهم يخيل يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ سِحْرِهِمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خفتَ موسى. قل لا تخاف إنك أنت الأعلى، وألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا، إنما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر إنما كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر إنما كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر إنما صنع كيد ساحر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 فألقي الشحرات سجدا فألقي الشحرات سجدا فألقي الشحرات سجدا فألقي الشحرات سجدا فألقي الشحرات سجدا فألقي الشحرات سجدا فألقي سجدا فألقي سجدا فألقي السحرة, فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبِيركم الذي علمكم السحْر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه فَلَوْ قَطِعْنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِهِ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذْوَعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَمْ نُؤَصِّعَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَاللَّذِي فَطَرَنَا فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ليُغفر لنا خطايانا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أترهتنا عليه من السّوء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 والله خير وابقى انه من ياتي ربه مجرما انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّامِرَ الصَّارِحَاتِ فَأُولَائِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَمَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ والله خير وابقى إنه من يعت ربه مجرما إنه من يعت ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأسه مؤمنا قد عمر الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار طالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وما أكرهتنا عليه من والله خير وأبقى إنه من يعت ربه مجرما إنه من يعت ربه مجرم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّامِرَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَاآكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَىٰ وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْر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 وَمَنْ يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدَّامِرَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَآئِكَ لَهُمُ الْدَرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى بل نقف بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو جاهق فإذا هو جاهق فإذا هو جاهق فإذا هو زاهق فإذا هو زاهق ولَكُمُ الْوَيلُ مِمَّا تَقِفُونَ أَفَتَأتُونَ السِّحَرَ وَأَنْتُمْ تُبصِرونَ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ em tumtu siiro efataata tunas si hawawa em tumtu si fata tunas أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تبصرون. أفتأتون السحرة وأمّتُم تبصرون. أفتأتون السحرة وأمّتُم تبصرون. أفتأتون السحرة وأمّتُم تبصرون. أفتأتون السحر وأمّتُم تبصرون. أفتأتون السحر وأمّتُم تبصرون. أفتأتون السحر وأمّتُم تبصرون. أفتأتون السحر وأمّتُم تبصرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسبحون فأنا تسبحون فأنا تسبحون فانما تسحرون قال للملائكه حوله انها ذا ساحر عليم لساحر عليم انها ذا ساحر عليم انها ذا ساحر عليم انها ذا ساحر عليم اريد ان اخرجكم من ارضكم بشحره فماذا تأمرون قالوا ارجوه واخاه وبعث المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة فجمعت سحره فجمعت سحره فجمعت سحره فجمعت سحرات فجمع الميقات فجمع يوم معلوم وقيل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحاة إن كانوا هم الغالبين فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَاحُ طَالُوا لِفِرْعَوْنَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا أَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى الْقُمَا أَنْتُم مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون ان لنا نحن الغالبون فالقام موسى عصاه فاذا هي تلقفنا يافكون فالقام موسى عصاه فإذا هي تلقفنا هي تلقفنا فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا <سؤال> سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران قالوا سحران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 وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا أيها الساحر وقالوا يا ايها الساحر يا ايها الساحر دلنا على بما عهد عندك إننا علم مقتدون وان يروا ايهن يعرضوا ويقولوا سحر مستمر, ويقولوا سحر مستمر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 ويقولون سحر مستمر ويقولون سحر مستمر ويقولون سحر مستمر ويقولون سحر مستمر ويقولون سحر مستمر وان يروا ايهن يعرضون ويقولون مستمر ويقولون سحر مستمر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 إن هذا إلا سحر يؤثر وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظاً من كل شيطان مارد ورضبك على كل شيء حفيف على كل شيء حفيف على كل شيء حفيف وحفظاً وحفظاً وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ لَحَافِظِينَ لَحَافِظِينَ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ وَلَا يُؤْذِيهِ حِفْظُهُ مَا ولا يؤده حفظه ما ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم إنه عمل غير صالح إنه عمل إنه عمل غير صالح وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعل له هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا من عمل هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدنا الى هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا من عمل فجعل الله هباء منثورا وقدنا الى ما عملوا هباء منثورا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 فأرادوا به كيدا فأرادوا به كيدا فجعل ماهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعل ماهم الأسفلين فأرادوا به كيدا فجعل ماهم الأسفلين فأرادوا به الأسفلين فجعل لهم الأثلين به كيدا وأرادوا به كيدا فجعل لهم الأخسرين فجعل لهم الأخسرين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين ومكروا ومكروا الله والله خير الماكرين سيصيب الذين أجرموا صوارع عند الله سيصيب الذين أجرموا صوارع عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلك أو يخرجك ويمكرون ويمكرون الله ويمكرون ويمكرون الله والله خير الماكرين فانظر كيف, كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم أن دمرناهم أن دمرناهم ان نادم مرناهم ان نادم مرناهم ان نادم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت <تصفيق> فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت <تصفيق> فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت <تصفيق> فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت <تصفيق> فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار, فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فاحترقت إعصار فيه نار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت <تصفيق> فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت <تصفيق> قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه قالوا حرقوه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 قالوا حرقوه أنصروا آلهتكم إنكم تفعلين فلم تقتلوهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى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 وليبلي المؤمنين منه بلاء أنحسنا إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل بِرَبِّ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد